<تصفيق> لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أمثك كل أشواقي وأرشف عطر ينهاكي ومرغ في ثراق قدميك خدي حين ألقاكي من دمعي سرورا في محيها فكم أسهرت من ليل لأرعق دم الأجفاء وكم أغمت من جوف لترويني بتحنان ويوم مرط لا أنسى تخاف علي من فطري ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجري يحار القول في وصف الذي لقيت من هجري وقلت مقالة لازلت موت ذكرا بها دهري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري أسعى فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاقي أبث كل أشواقي وأرش يا من ناديت في ترى قدمي بخدي بينا انقات مرور ضرب من دم سرورا في محيلاتي بك يا منى عمري الى الكون اوصاني رضاؤك سر توثيق حبك ومن ضيماي سوف اعود يا امي opaque في كل